يَا أُسْبُدُ خَيْرًا أَوْ تَخْفُو غَوْ أَوْ تَقْعُ عَنْ سُوءٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا إِنَّ الَّذِينَ نكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتقذوا بين ذلك سبيلا أولا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 وقضى بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعذوا في السر واقضنا منهم ميثاقا غليظا فَبِمَا نَقُضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَصْرِهِمْ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٍ بل قَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا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 وَإِنَّ الَّذِينَ اقْتَلَغُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّمَّا لَغُبٌّ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنَّمَا التِّبَاعُ الظَّنُّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَل رَّفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا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 من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباق وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا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 بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله وبعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا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 أعلم المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة إن خيرا لكم إِنَّمَ اللَّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ سُبْحَانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيْلًا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 فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله اصاموا وبه فسيدخلهم في رحمه منه وفضل ويهديهم الی صراطا مستقیما تستفتونك قل الله یفتيكم فی الکلاله ان مرءا الک لیس له ولد وله فلا نصف ما ترك وهو يرسها إن لم يكن لها ولد فإن كانت أثنتين فلهم السلسان مما ترك وَإِن كَانُوا إِخْوَةَ الذُّكَرِ وَالنِّسَاءِ فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ قَبْلَهُ مِثْلُهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ بِسْمِ اللَّهِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَمْعَامِ إِنَّا مَا يُتْنَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّ الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْفُمُ مَا يُرِيدُ يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام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 ولا تعاونوا على الإثم والعذوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب هرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وماء وَهُنَّ لِلغَيْرِ مِنَ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْقَنِطَةِ وَالْمَوْقُوذَةِ وَالْمُتَرَدِّيَةِ وَالنَّطِيحَةِ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أثملت لكم دينكم وأثممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا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 وَْمُحصَنَاتُ مِنْ المُؤمِنَاتِ وَْمُحصَنَاتُ مِن الذيينَ أُوتُكتَابَ مِ قَضلِكُمْ إذ آتَيتُمُوه نَ أجورغ لَ مُحصنينَ وَيْرَ مسافِحينَ وَلا مُتَّفِذ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 أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فمُصَعيدَ قَّبَ فًَا سَحُ بِوجُهِِكُمْ وَأَيدكُمْ مِنْ م مَا يُريد اللغُ لجَلَ عَلَكُمْ مِنْ الحَج وَلَ يُريدُ لطَائِرَكُمْ وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واسقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ شنآن قوم على أن لا تعدلوه وأقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وعد الله الذين آمنوا وعملوا قالها اتلهم مفرثه واجر عظيم والذين كفروا وكذبوا باياتنا اولئك اصحاب الجحيم يا ايها الذين امنوا اذكروا نعمه الله عليكم اذ هم مقوم ان يبسطوا اليكم ايديهم فكف ايديهم عنكم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 لا إِ أَقَتُ م الصَّلاةَ وَآتَيتُ والذَّكةَ وَآمةُم بِسُلي وَزَّوْْتُ مُب وَأَقُ لا أُكفِّرُ عنكم سجاتكم ولا أدخلن لكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل فَبِئْسَ مَا نَقُبُّهُمْ مِيثَاقُ ظَلَمًا لَّعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذكروا به ولا تزال تطلع على قائلة منهم إلا قليلا منهم فاعقوا عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين ومن الذين قالوا إنا نصارى ميساقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العذاوة والبرضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون يا لَ الكتِ قَدجَ أَكُم رَسُول لَا يوبَِّنُ لَكُم كسًا مِمَّ قُاتُم تُقفُونَ منِ الكت وَيَأُّ عَ كَسيد خدجَ أَكُمْ مِنَ اللهَِّ نُ رُ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 قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر من من خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وَلِلَّهِ يَحْكُمُ الْقِسْطَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَىٰ فَطْرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ لِئَلَّا تَقُولُوا مَا لَا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 يا وجعل لكم ملوك واتاكم ما لم يؤت احد من العالمين يا قوم ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم ولا ترتدوا جُوعَ آلِ دَاوُدَ فَتَنَقَّبُوا خَاطِرِينَ قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّ فِي قَوْمِنَا جَبَّارِينَ وَإِنَّنَا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا منها فَإِذَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا فَإِنَّهُمْ دَاخِنُونَ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اذْقُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين قالوا يا موسى إنا لم ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب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 قَالَ لَا لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا مَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ لَئِن بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطِ يَدِي إليك إِيَّاكَ أَخَافُ وَأَرْجُو رَبَّ الْعَالَمِينَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَثْبُوتَ بِاسْمِكَ وَإِسْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّعِيمِ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يوالي سوعة أخيه قال يا ويلة أعجز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 ثُم او فَسادًا فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلْنَا النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَيْنَا النَّاسَ جميعا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ مُسْرِفُونَ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ رسوله ويفسدون في الارض فسادا ويفسدون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض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 فَأَخْرِجْ جَميعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِيَفْتَدُوا بِهِ مِنَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا تَقَبَّلَ مِنْهُمْ وَلَغَوَمَ عَذَابٌ أَلِيمٌ يُرِيدُونَ أَنْ يُخْرَجُوا مِنَ النَّارِ وَمَا هُمْ وَلَغُم عَذَابُ مُبِيم وَسالِقُ السَّالِقَةُ فَقُطَع أَدَغُ م جَزَ أَمْ بِمَاكَسَبََكَ لَم مِنَ اللهَّ وَوَّغُو عَزيز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 بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم الآخرين لم يأتوك يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يَقُولُونَ إِن أُوتِيتُم هَذَا فَاقْبُذُوهُ وَإِن لَّمْ تُؤْتَهُ فَاحْذَرُوا وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا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 فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئاً وإن حكمت فاحكم بينهم بالقصة إن الله يحب المقسطين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 في غدوان ونور يحكم بغنم بيون الذين اسلمون الذين يهود والربان يكون والاحبار بما تحفظون من كتاب الله وكانوا عليه شغدا فَلا تَخْشَوْنَ النَّاسَ وَاخْشَوْنِي وَلَا تَشْكُرُوا بِنِعْمَتِي ثُمَّ تُكَذِّرُونَ وَمَنْ لَمْ يَحْقُرْ بِمَا أَنْزَلْنَا الذِّكْرَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَكَذَّبْنَا عَلَيْهِمْ فِي الْآيَاتِ بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفار كله ومن لم يحكم بما أنه زَنَّ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَقَفَّيْنَا وَلَا آثَارَ هِمْ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ من وَآتَيْنَا ٱلْـَٔنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلتَّوْرَٰةِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهَا فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ وَمَن لَّمْ يَحْضَرْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاتِقُونَ وَأَنزَلَ إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرحة ومنهاجا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 إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بِمَا كنتم فيه تختلفون وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم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 يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض ومن يتولهم منكم فينغرو منهم قل الله غفور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 فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إن لهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بطوم يحبهم ويحبونه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 ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإلا حب الله هم الغالبون يا أيها الذين آمنوا واتخذوا الذين اتخذوا دينكم هجوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّ لَهُمْ قَوْمًا لَّا يَعْقِلُونَ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَنقِمُونَ مِنَّا إِلَّا وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكسركم فاسقون قل هل أنبئكم بشذ من ذلك مثوبة عند الله مََّْ أَلَغُهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْ هُمُ القِرَادَةَ وَالْخَونزرَ وَعَبَدَ الطَّغُ أُلَاكَ شَبْزٌ مَ كَانَ وَأَبَدنُ عَ سَوَ السَّبِين وَإِلََا جَوقُم داخَلُوا بِالكُفْرِ وَغَمْقَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ وَتَرَكْتَ كَثِيرًا مِنَ الْغَمِّ يُسَاعِدُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَثْقَلَهُمُ السُّخْطُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ لولا يمهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأتلهم السحب لبئس ما كانوا يصنعون وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بَنِي آدَمَ هَلْ مَسُوطَتَانِ فِقَ كَيْفَ يَشَاءُ وَلَا يَزِيدَنَّكَ كَثِيرًا مِّنْ غَمٍّ مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن ربك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 وَلَوْأَنْ ل الكِتَابِ آمَن وَتَّقَوْلَكَ الطَرْرْنَا عَنغُم سَّ آاتِهِم وَلَا أدَق النَاغُم جََّاتٍِ النَّعم وَلَوْ أََّهُم أَقَمُ التَّراتَ وَإِجِلَ وَمَاازِلَ ربهم لا اكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم من غم امه مقتصده وكثير منهم ساء ما يعملون يا ايها الرسول بل لاما إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إلا الله لا يهدي القوم الكافرين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 جِئْنَا إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ آَدُوا وَالصَّادِقُونَ وَنَصَارًا مَّن آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صالحا فلا خوفٌ عَلَيْكُمْ وَلا غَمّ يَحْزِنُكُمْ لَقَدْ أَقْدْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلًا كُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى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 وَمَا مِنَ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَمَسَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ الْعَذَابِ الْأَلِيمِ أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ والله غفور رحيم ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبل للرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام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 لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يحتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلون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 وَلَو كَوا يُبْ مِنونَ بِاللاجِ وَلَ بِّ وَمَااءُ جِلَ إلَ يجمَتَّ قَذُوبم أَلِي أَلَكَكثيريرًا مِن غُم فَِقُ صَدَقَ الل العظِيب